عوض بالله من الشیطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خل لا أقول لكم عِنْدَ قُنْزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَا سبئوا إلا ما يحاول. قل جل يستوي الأعمى والبصير أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ شاروا في <تصفيق> Quan ةناበ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَنِ ومتاب من بعده وأصلح فأنه ضفور وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَشْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجِرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ يدعون من دون الله قل لا اون Let it